ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ولوجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علىه من أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثال السوء، وللله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 فَهُمْ مُفَرِّقُونَ تالله لقد أرسلنا إلى أمم من من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهوولجهم اليوم ولهم عذاب أليم